لا إله إلا القرآن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباهم حتى حتى جاءهم الحق ورسولهم مبين ولما جاء وسمّى بعضهم عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فنقبل بعض درجات ليتخذ بعض بيت خدا بعض سخيا ورحمة ربك خير مما يجمعه الآخرة عن ربك المتقين، ومن يعيش عن ذكر الرحمن غير له شيطان، فهو له ضرين، وإنهم لا عن السبيل وسوء. إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك وعد المشرقين حتى إذا det